And if now فَرَضُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إن في <تصفيق> اختلاف وَنِتَمْ لَمَّا ظَنَمُوا 45 Well سبحانه وتعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لقضية بينهم في ما في تلفون. إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها ذا اريح الناس one فَتَعْلَمُ الْحَيَاةَ فجعلنا حصيدك أن لم تغنى بالأمس كذا يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الذين <تصفيق> أحسنوا وزيادة ولا يرهقوا دوها هم أصحاب <تصفيق> I'm يريد <تصفيق> الحي E evet. ومنهم من يستمعون إِلَىٰ إِلَٰهِكَ ثُمَّ مَنَ شَهِيدٌ وما مَا يفعلون and <laughs> ثم إذا لا إله مَعَفِّي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ألا All alone. Uh فَكَذَّرُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَعَهُ فِي الْفُرْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفٍ وجعلناهم Voi ei! فلما جاءت سعرة قال لهم موسى ألقوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقال Yeah. more than إِنَّكَ <تصفيق> إِذَا